17. إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا 18. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 19. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى